فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت فاختلق به نبات مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أغذت الأرض زخرفها وزينت, وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها ان اهلها انهم قضون عليها اتاها امرنا اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن ذي الامس اتاها كَذَلِكَ نُفَصلِلآياتاتِ لِقَ يتَفَكَون كذَلكَ